من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدفورا من كان يريد العاجلة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 ايوهم مشكورا كلن مدها اولائي وهاؤلاء من عطاء رب وَمَا كان عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ تَزَيَّنَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدون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 ولا تنهرهما ان يبلغن عندك الكبر احدوما ام كلاهما فلا تكل لهما اكن ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الا تقل لهما اف و لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياي صغيرا واغض اقول للذين حرمه ما كما رداني صريرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا ان تكونوا صالحين فانه كان لل قورا واتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تذيره واتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تذيره ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا